بسم الله الرحمن الرحيم. أتى الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على. والسماوات والأرض بالحق تعالى عما نشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيف مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم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 وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور اللهم إعلِمَ ما تَصِرونَ وما تُعلنونَ والذين يدعونَ من دون الله لا يخلُقونَ شيئاً لا يخلُقونَ شيئاً وهم يُخلقونَ أمواتٌ غير أحياء وما يشعُ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 ويحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونه بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانا من القواعد فخر عليهم يستقفوا من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزهم ويقول أين الشركاء؟ إلى الذين كنتم تشا اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوافه الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام. فدخلوا أبواب جهنم فادخلوا ابواب جنن مخلدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين حسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار يتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون هل يوم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 التو بين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتفكرون أفا من الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم قل بهم فما هو بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لعوف الرحمن أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ضلاله عن اليمن والشمال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 أفوِير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإلين تجرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون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 هو العزيز الحكيم ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاءت ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون يا الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك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 وهدوء رحمة لقوم يؤمنون والله يصقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا من بين فرث ودم لبن خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات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 لا يعرشون، ثم كل من كل الثمرات فسلك سبل ربك ذنلا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان في شفاء.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 فما الذين فضلو براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم إن أزواجكم بنين وحفذن ورزقكم من الطيبات أثب بالباطل يوم منون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون.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 لمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء؟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 وَجَعْلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعْلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلار الهبين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 وَإِذَا رَأَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى اللَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَمَ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ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 الشائِء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أن تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلو وَلَيُبَيِّنَنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُوْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَمَةً وَاحِدَةً وَلَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ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 الذين صبروا أجروا بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيي أنهم حياة طيبة ولا نجزي بأحسن ما كانوا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 وهدى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُم يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحَدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ كفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهديهم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 لَن يَأْتِيَهَا رِزْقُهَا رَادًا مِنْ كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ الظالمون. فاكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخير غير الله به فمن يضُر وغير باضي ولا عادٍ فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف السنن تكم والكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر على الله الكذب إن الذين على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاهم أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 بِعَمِلِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما ضل على سبيله وهو أعلم بالمُهتدين وإن عاقبة فعاقبوا بمثل ما عوقبت